اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آلَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ دِيَامْبُر كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا مَّعَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَدُخِلِّي بِحْمَتِكَ فِي ععبادِكَ الصَّالِحين وَتَفَقَّدَ الطَّييرَ فَقَالَ مَأَلِيَ لا أَرَهُدُهُ دَام كَانَ مِنْ الْ الغائِبِين لَْعَدذبًا النَّهُ عَذَابًا شَديدًا أَلَ أأَذْبَخَ النَّهُ أَْلَ يَأْتَِّي بِسُلطانِ مبين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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من لَا لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّغَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ لَمَّا رَأَتْ حَسِبَتْهُ نُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سِقَايِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرَدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته مقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 اإلههم مع الله بل هم قوم يعدلن ام من جعل الارض قرارا واجعل خلالها انهارا واجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّؤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ اِلهٌ مَعَ اللهِ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ كُنَّا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ من يَوْمَئِذٍ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا كَذَبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فَزَعِينَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ